وطن ام افغانستان افغانستان وطن ام افغانستان وطن ام افغانستان شفف و خرم و شع وطن ام افغانستان افغانستان وطن ام افغانستان وطن ام افغانستان شفاف و أفغانستان و شاع ببیشه های کابل جویوشی الاماره ببیشه های کابل جویوشی الاماره با از مرز مدارن صفف صفف اقامه با از مرز مدارن صفف صفف اقامه وجودیشان مبارک بکو ساری لغم أمان وطنا أم أفغانستان وطنا أم أفغانستان وجودي شان مدارا اكبرو أفغانستان وطان أم أفغانستان وطان أم أفغانستان أفغانستان وطان أم أفغانستان وطان أم أفغانستان شاف فوق الرمل وشاع شعر أفغانستان وطان أم محلي صفي مرسوس بقول لهايي من محلي صفي مرسوس بقول لهايي من چو سياه سرگرم و در شکارن چو سياه دنيت سرگرم در شکارن غرش دب القبش نوز درهاي أفغانستان وطنم أفغانستان غرش دب القبش نوز درهاي جوزجان وطنم أفغانستان وطنم أفغانستان بقنده مقيما مقیمن بفره جاگوزینن بقنده ها مقیمن بفره جاگوزینن به جاگو تخخار لا ندارن ببادغیس در کمینن در جنگ وطان أفغانستان وطان أفغانستان. مصر في جنوب شان بهيرات وبدخشان وطنهم أفغانستان وطنهم أفغانستان وطنهم أفغانستان أفغانستان وطنهم أفغانستان وطنهم أفغانستان شفوف وكرم وشاعر وخشان وطنهم أفغانستان وطان ابغى نسلا وطان ابغى نسلا شسدي چو سدزی آهنیمی بفر یابند و خندوز چو بحری آتشیمی سرف راشتن بن امروز خروش و جوش و آیت وطنام و سمنگان وطانم افغانستان وطانم افغانستان خرش جوشوا عياذ زفول وسمن جاء وطنا, بفنستان وطنا بفنستان مریکه داغ و باشد، به با قلبی خصوست و پچیر مری که داو و به با قلبی و پنجر یا با شنو و نار تکرر بپکپی یا او و بتعود حملة أرانب زر حادة بروان وطنم أفغانستان وطنم أفغانستان بتعود حملة أرانب زر حادة بروان وطنم أفغانستان وطنم أفغانستان وطنم أفغانستان أفغانستان وطنم اغاني السلام وطن ام اغاني السلام شفافو خرم وشعشع اخشان وطن ام اغاني بغوري بسطانا صفاه انقلابي بغوري بسطانا صفاه انقلابي جه جهير رديشان اسبك فر يا قذابي جح جهير اذن الناس بكوا فر يا جزابي محريبا ض صفات بساري طلبغلان وطانم افغانيستان وطانم افغانيستان محريبا ض صفات بساري بولو بغلان وطانم افغانيستان وطانم افغانيستان آراسته لشکری ح ب ننگر ها و کنر آراسته شگری ح به ننگر کنر های لوگر خوشبران ننومایان بسنگر های منسجي من سجيمان متحيد بجنغل ضربم يا وطنام افغانستان وطنام افغانستان من سجيمان متحيد بجنغل ضربم يا وطنام افغانستان وطنام افغانستان بوردکو فکتی که فضاي حربتی ره بوردکو فکتی که فضاي حربتی ره بکافی سعديان مجاهد سفكشيد بکافی سعديان شكستم فرقي أغيار شجاعني نورستان وطانم أفغانستان وطانم أفغانستان شكستن خرق أعيار شجاعان الأفغانستان وطن أفغانستان وطن أفغانستان وطن أفغانستان أفغانستان وطن أم أفغانستان وطن أم أفغانستان شففوا خرموش عش عرفشان وطن أفغانستان وَاَنَا مَظَلّ يَسْتَعَان وَأَنَا مَظَلّ يَسْتَعَان وَأَنَا مَظَلّ يَسْتَعَان إسلام كُنّ دِقَامَة الدَّرَنْ شِيرَانِ إِسْلَام شکستی کو فرا باشات ایشان را اصلی فرجم شکستی کو فرا باشات ایشان را اصلی فرجم قدمی شان شانوار با قوار اورزگان وطنا مغنستان و قانم افغانستان، قدمی چند سال و اربا خاوری اروزگان، و افغانستان، و افغانستان. صمیم از ولايات کشوری پست صمیم از غوری. هو إذا أشكارا شكستي خرد مقبوح هو إذا أشكارا شكستي خرد مقبوح زا قلبي أسيابي اندري زانا دو حيران وطانا مفغانستان زا قلبي أسيابي اندري زانا حيران وطنا مغن استان وطنا أفغانستان استان وطنا مفغن استان افغن استان وطنا مفغن استان وطنا مفغن استان شفخ رخور نموشع وطنا مفغن وطنا مفغن ووط م